وَلا تَحْسَدًا الله غَافِلا أَ يعملُ الظالون إِ ماَا يُؤخرِر مون تَشقَص فيِي الأبَصَ مقنعي رؤوسهم مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذرين سَيَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُّجِبْدَ دَعْوَتَكَ نُجِبْدَ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعَ الرَّسُولَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مَا لَكُمْ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 وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْنِفًا وَعْدَهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ وترى المجرمين وَتَرَى رَنِينٌ فِي الْأَصْفَادِ سَرَابِ دِينِهِمْ فَطْرًا سَرَابِ دِينِهِمْ فَطْرَانِ يجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله منه وليعلموا أنما هو إله واحد وليذتر أولو الألباب